قَالُوا أَوْلَمْ تَكُنْ لَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَحْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْمَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْتِ هدى وذكى لأولي الألباب تصبر إن بي حمد عرض بتكبير لا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن ما أكثر الناس لا then we au um.